وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَإِذْ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ ِ فأ إلَكَاف شُلَكُمْ رَبّكُمْ مِ الرَّحمَتِه وَيوهَي لَكُم مِن أَممرِركُمْ مِر الفَقَ ف إلَكَف شُ Af因